هوامم ض الله يا يا I'm to leave. الله اكبر الله اكبر يبتدي عليك والله ما شاء الله النبي والله يا عم ده ليلة الثَّلْثِ وَالنُّصْفِ تَعْظِمُونَ لا يوجد تعليق لَيْلَ الثَّلْثِ and okay. لا يعلق. لا أنا متأكد من شاله جاي دكتور. شو يا روح؟ ما هو